الحزن والآلام في مهجة الإسلام في مهجة الإسلام في غيبة الكرار حامل حما والجار حامل حما والجار فالحزن فأ والآلام Jey islom femoh jatatla eyvalla fi الحزن والآلام في مهجة الاسلام في مهجة ال... في غيبة الكرام في غيبة Al-Islam Fi mohja del سنو ها اعلى المحاض في مو في مو فجرا ينادي هزة دكار السماء اما اشقى الناز غزرا خير الهام في baita he main ho khad jarat az ka damai taa humman yawsilul arha يا مع اليط عمر ايكرام هاب لام ترى الان مضارح حامل الحما حامل الحما والجار حامل الحما الحزن الحسن والأقلق عبارك الله في مهجة الإسلام في مهجة الإسلام الحسن الحسن والأقلق في غيبة الكرار. في غيبة الجمهار. حامل الحمار والجمهار. اكوى <تصفيق> اكوى. هي على خطبا جليلا عندما نازل منادي. يا له خطبا جليلا عندما نازل ان خيرا خالق الاطلان الهو سيف المرادي ام خد موعال حاضر نتحني لاء jamaal-i islam zikr-e fa zulh-e avargah e avargah rubad амин амин ва баракалла амин ре ал хуз валла ва мохшаке са الاسلام الحزن والحرام في مجدد الاسلام في مجدد الاسلام في وقعت حدع وداحا ممنون في البيت ابو امل الربيع يا لع هو جليلا عندما دمعنا سال ان خيرًا خالق الأعمال نالوا السيف المرادي بعد موال حاذني كان ليا ومين كل في والله حقد طارت والله الله قد ما اول حاج نتامني من كل فادي قد ايت زمان الكفار ما نها زمانكم عامل حماي عامل حما والشا الحزن هالقار يقضي حوايشه في غايبت الكره حامل السلام هو قد جون حدى في صا الفائي والسوقي فبا اذا السايمه بواق حياه ترى من الشجون وعاويلي هو اذا تبقا بعد الرحيل آه في قتل من لو لا ما قام الله ما قام الله في قتل مدين الله مقام مدين الله من ناصر المختار حامل, حما حامل حما هستى صداها بالأسابة يا الرسول فاذا زينا بأب حسرة نجد وعويل وإذا ذهب با نباتك حساب قد راح لي احكي فات ناصر المختار. من ناصر المختار. حامل حماى. حامل حماى والجار. الحد الله بي. بي ينتعر في ترب الصلال كان اشفى قد احمد الابراد قد احمد الإبراز. انا انا بعد احمد من قرات بعد احمد من قرات ما نال ورات افكار ha uh -huh. غارن وكبار وار كهوجه وا شبابي ليتنا فخذ علينا سوارك ترات احمن كان la